أشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأصفيائه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وكثف أثره وسار على طريقه وضربه إلى يوم الدين أوصيكم جميعا أحدتي في الله وأوصي نفسي معكم بتقوى الله تبارك وتعالى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 أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا الوقت الطيب المبارك في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة في مستقر رحمته. إن بل أن التقى الآن ما حضراتكم على هذه المأدبة إنها مأدبة القرآن الكريم وسنة النبي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا وإياكم الصلاح الظاهري والباطني إنه على كل شيء قدير أرى بأنه من الواجب الآن في هذه الدقائق أن أنبه على أمر عظيم له من الأهمية بمكان جعله الله تبارك وتعالى ركنا في كل عبادة يتعبد بها العبد مع ربه بغير هذا الركن لا يقبل الله تبارك وتعالى من عبده عبادة لا قولا ولا فعلا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ألا وهو الركن الأعظم إنه ركن النية ولم لا والنية تميز بين العباد في القبول عند الله تبارك وتعالى ما معنى ذلك معنى ذلك أنك من الممكن أن ترى الرجلين يصليان في الصف الواحد في صلاة واحدة ومع ذلك تجد بأن بين صلاة هذا الرجل والرجل الآخر في الثواب والأجل كما بين السماء والأرض ولا يعلم ذلك إلا من يعلم السر وأخفى قد يصلي الرجل بجوار أخيه وبينه وبين صلاة أخيه كما بين السماء والأرض في القبول. الله تبارك وتعالى ينبهنا إلى هذا الأمر وأنه عظيم الشأن. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظر أخي وحبيبي في الله. انظروا أحبتي في الله الله تبارك وتعالى يبين في كتابه ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لمن؟ مخلصين لله وحده يؤدوا عبادته يؤدوا قولهم وأفعالهم خالصا لله وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل انظر إلى هذين الشرطين اللذين وضعه الله تبارك وتعالى لقبول فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل يا رب فمن كان يرجو لقاء ربه قال الله تبارك وتعالى هكذا أو شرط من قبول الأعمال والأقوال ومن شرط وأول شرط في قبول العبادة عند الله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا طيب هل يكفي أنه عمل صالح؟ يعني هل يكفيني أن أقوم مثلا بهذا الفعل أنه عمل صالح وفقط؟ كلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولابد من هذين الشرطين مع بعضهم والبعض لا يفترقان ولا يختلفان فلابد من صلاح العمل وصلاح النية لذلك اشترط الله ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل لا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل هذا الحديث المشهور يعني الذي يعلمه كل صغير وكبير يعلمه أغلب الناس يعلمون هذا الحديث ويحفظونه يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه العلماء عندما تحدثوا عن معنى هذا الحديث الجليل وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى قيض لهذه الأمة علماء أجلاء أخيار أفاضل كل عالم هذا يشرح الحديث وذاك يمق الحديث وهذا يصحح الحديث وكل يدلو بدلوه ما دام معه دليل وأصل وعنده علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هناك بعض العلماء عندما تكلم عن هذا الحديث قال إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هي معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا شرح يعني مردود على أصحابه وليس الرد من عندي أنا بل رد هذا القول علماء أجلاء أيضا فقالوا إن الأصل في الكلام هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا أصل يعني إيه الكلام ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها العبد ما من عمل تقوم به وما من عبادة تؤديها إلا عني من المستحيل نجد رجل أن نجد رجلا خرج في الشارع بنقوله أنت رايح فين؟ قل والله ما عرفش فبه ما المعرفش. إزاي؟ أو رجل قام بفعل عمل ما؟ لماذا فعلته؟ أنا ما عرفش عملته إزاي؟ إزاي يعني؟ هذه إجابة رجل الله عقل له لأنه ما يقوم بعمل من الأعمال إلا عنيا مسبقة. يعني هل يصح بك الآن أن تترك الجهاز الآن وتلبس حذائك وتخرج من بيتك الآن وتمشي في الشارع أقول لك رايح فين طول ما إزاي يعني يعني هل أصبح لا عقل لك الآن لدرجة أنك لا تعرف إلى أي مكان ستذهب أو لماذا خرجت أو لماذا قمت بهذا الصنيع عم أحبتي في الله ما حضراتكم. إذن فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه ما من عمل يقوم به العبد إلا عنيمة مسبقة. فيقول لك إنما الأعمال بالنيات والله سواء كان عمل خير أو عمل شر المهم أنه لابد من نية مسبقة في فعلك. فمن خرج لكي يس هو خرج ونيته الصلاة. من خرج عارية متبرجة سافرة خرجت عن نية عمد إن أنها تقنها على هذه الصورة يعني ما خرجتش كده في الشارع و نفسها عارية مرة واحد لا هي خرجت من بيتها ووقفت أمام مرآتها ونظرت إلى نفسها ووجدت أنها على حالة يعني تصح أن تمشي بها أمام الرجال لكي يفتتنوا به يبقى ما من عمل يقوم به العبد إلا عن نية مسبقة سواء كان هذا العمل خيرا أو سواء كان هذا العمل شر ثم يوضح لك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول لك وإنما لكل امرئ ما نوى يا سلام، أي لكل امرئ ما نواه من الخير ومن الشر لكل امرئ سوابه على نيته الخير ولكل امرئ جزاؤه على نيته الشر إنما الأعمال بالنيات أي ما من عمل يقوم به العبد إلا عن نية مسبقة وأنت ونيتك والله إن كنت نويت الخير ما عند الله وإن كنت نويت غير ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى أرجع لأبناء في كتابه فقال فمن كان يرجو لقاء ربي إن كنت ترجو الله واليوم الآخر إن كنت حقا ترجو ما عند الله من سواب إن كنت حقا ترجو ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وترجو أن يرضى الله, أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه إن كنت ترجو شفاعة المصطفى إن كنت ترجو ترجو أن تزحز عن النار وأن تدخل الجنة يجب عليك أن تطبق ما أمر الله به فمن كان يرجو لقاء ربه فليعفق الآن مع إياكم ونحن بل والله أنا على اعتقاد جازم أن من إخوان الآن من يسمعوني أو أخواتي من هم على علم أفضل مني فهم أنا على اعتقاد ولست أبالغ ولا ذلك تواضع حتى لا يسميه أحد الحاضرين تواضع مني لا والله هذه عن حقيقه أنا أعتقدها أنني لعلني أقل من الحاضرين علما وأدبا وسلوكا وفضلا وأعي تمام الوعي أن هناك من الحاضرين من هو أفضل مني بمئات المرات ووالله يشرفني أن أسمع له وأن أتعلم من يعني سامحوني ان كان قدر الله تبارك وتعالى قدر أن أتحدث وأنتم تستمعون إلي فوالله هذا أمر أزداد به شرفا وأزداد رفع بل ويرفع من خصيصة نفسي أن أجد أناس كحضراتكم يعني نحسبهم على خير يستمعون لمثلي وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول وأن يجعل يعني عبادتنا من أقوالها وأفعالها خالصة لوجهه إنه على كل شيء قدير نعم إخواني وأخواتي وأحبابي في الله لابد أن نتفق من, من أول يوم نلتقي فيه كما قال الله تبارك وتعالى لمسجد الأسس يعني دائما علمنا أن نتأسس على الخير من بداية الأمر يعني إحنا الآن سنقن في مثل هذا الموضع نستمع إلى قال الله قال رسول يبقى لابد لنا من مبدأ نسير عليه مبدأنا هو ما شرعه الله لنا وليس من رؤوسنا وليس من اختراعنا وليس من أهوائنا طيب ربنا عز وجل اشترط علينا لقبول عبادتنا ونحن الآن في عبادة من يستمع الآن هو في عبادة من يتكلم الآن في عبادة من يبلغ هذا الأمر الآن هو في عبادة طيب إذن الله تبارك وتعالى يبين فيقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح هل كل ما يراه العبد صالحا يعد أمرا صالحا يعنيه برضو الكلام يعني وبعقلي وبزكائي ومن مفهوميتي رأيت أن الأمر الفلاني أمر صواب هل هذا دليل على أن الأمر صواب ما دام أن العقل قد رضي عن هذا الأمر كلا يحكم على العمل بأنه عمل صالح إذا كان له أصل من كتاب الله وسنة نبيه محمد نعم إخواني وأخواتي نقول بأن بين دليل بأنها صالحة أو فاسدة بأن توضع على هذا الميزان الدقيق الحساس ألا وهو ميزان القرآن والسنة ميزان القرآن والسنة ما من قول أو فعل أو شيء يتعبد به العبد ويتقرب به إلى الله إلا ولا بد أن يوضع على ميزان الكتاب والسنة فإيه هو الميزان؟ الميزان أن تعرض أعمالك أصل هل لما قمت به أصل أي دليل من الكتاب والسنة والله إذا كان معك دليل على قولك وعملك فنحن نتبعك ونقتدي بك أما أن تأتي بعمل أو قول لا أصل له ولا دليل عليه ثم تقول أنا أراه بأنه عمل حسن ويعني موافق وأنه يعني شيء طيب وازو صالحة عند العباد من الله وحكم رسوله أمر خطأ وصدق سلف الصالح عندما قالوا من استحسن فقد اتدع لا يحق لك أن تستحسن شيء لا أصل له فكم من عباد ضلوا وأضل وضل وأضل غيرهم بسبب أنهم قاموا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان وما جاء بها دليل من القرآن وما قام بها المصطفى ولا نص عليها المصطفى فإن سألتهم يقول لك عم الشيخ ربنا أعطانا عقل طب يعني أعطاك عقل تجادل به في القرآن والسنة مثلاً يعني أعطق عقلي لكي تنظر إلى عقلك أن عقلك أفضل من عقل أبي بكر وعمر وعثمان الذين اتبعوا المصطفى على نهجه وصاروا على سنته لست أفضل منهم ولست أفضل من رسول الله فلو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله محمد فما من أمر خير إلا وحسن عليه المصطفى وما من أمر شر إلا ونهانا عنه المصطفى طيب يبقى أنت لا تخترع من عند نفسك ولا تعبد الله من هوى نفسك فلقد نفى الله الهوى عن نبيه فقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما جاءكم به المصطفى ليس من هوى نفسه وليس من عند نفسه وليس من اختراع نفسه بل هو وحي من الله والنبي متبع لوحي الله مأمور أن يبلغ شرع الله يا أهل أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه عائشة رضي الله عنها ما ندع. أن رسول الله قد كتم شيئا مما جاء به أو مما أوحي إليه فقد كذب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يبقى رسول الله بلغ كل ما أمر به من ربه لا يحق لك ك بأي حال من الأحوال أن تبتدع عبادة من عند نفسك أو أقوالا أو أورادا أو عبادة من عند نفسك. ماشي يا سيدي أحلى باك على الموجودين. ماشي يا عم. يعني مش عارف أنت. <تصفيق> الهاقة الجميلة دي اللي بيرج الشباب. لسأ الله أنا شوفتكم كده دمكتم وسخنت. قو حر فالحمد لله أن ربنا أكرمنا بأخي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نسأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدنيا بطاعتي وفي الآخر وفي الآخرتي وفي الآخرتي وفي الآخرتي ورفزك جميعا أقولوا أمين أظن ديفيدة نو منكم يبقى أننا أمرون أن نتبع ولا نبتدع نعم طيب هذا هو الشرط الأول الذي وضعه الله لقبول العباد الشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحد طيب يبقى علشان نتفهم هذا يرافق هذا الشرط الشرط الآخر إزاي ه لذلك مثالا الله تبارك وتعالى اشترط أن يكون العمل الذي يتعبد به العبد عملا صالحا، وكذلك أن يكون بنية خالصة لله وحده، بنية خالصة لله طب لو انتفى أحد الشرطين يعني كنت بشرط وتركت الآخر هل تقبل مني عبادتي؟ ردت العبادة على صاحبها في الدنيا وكانت وبالا عليه يوم القيام ازاي؟ مثلاً او الصيام او الصدقة او فعل المعروف او قول المعروف والنهي عن المنكر اذا عمل صالحة دخلت المسجد أصلي وأدي فرض الله تبارك يرد العمل على صاحبه ما دام العمل عمل صالحا وانتفت النية الصالحة رد العمل فإن كنت له عملك مرضود يقول لك والله أنا نيتي خالصة لله وحد هنأخذ على كلام الظاهر مع أنه كاذب لأنه لو كان خالصا لله لاتبع ولا يبتدع ماشي عم موضوع نيتك مش هنشكك في الني لكن هذا العمل الذي تتعبد به بين يدي الله عمل فاسد عمل لا أصل له في الدين يبقى انتفى أحد الشرطين ولا بد من الشرطين في نفس الوقت أن يكون العمل عملا صالحا وأن يكون بنية خالصة لله وحده لذلك ونحن نشرح معكم هذا الحديث الذي قلته من بضع دقائق إنما العمل بالنيت نجد أن العلماء قد وضعوا ميزانا، فقال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه أتصلى ولا صلى الله عليه وسلم ميزان قبول الأعمال الظاهرية هي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه من حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال المصطفى يعني أتذكر اللفظ الآن لأن الأمر جاء مفاجأة ما حضراتكم نعم فالأمر لا بد أن يقل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو ميزان العمل الظاهر أما ميزان العمل الباطن الذي لا يطل عليه إلى الله كالنية كالخوف كالرجاء هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يبقى ميزان العمل الظاهر من عمل عملا ليس على هدي المصطفى فهو عمل مردود عليه ومن ابتغى بنيته غير الله تبارك وتعالى فعمله مردود عليه فلا بد من اجتماع هذين الشرطين أن يكون العمل الذي يتعبد به العبد عمل صالح وفي نفس الوقت أن يكون بنية خالصة لله وحده فلا يقبل العمل من عبد صلى ابتغاء وجه الناس أو ابتغاء الشهر ولا يقبل العمل من مبتري حتى وإن ادعى أن نيته خالصة لله. اكتفي بهذا القدر لأن أخي وحبيبي الأخ محمد عبد الله أخبرني أن الساعة الوحيدة والرب يعني ميعاد أخ فاضل ميعاده لإلقاء درسه. ولا أحب أن يعني أخلص من أحد وقته أو ماله أو غير ذلك.